مع تحيات المكتب التعاوني بمحافظة الطائف فلو إلى التي خرجت عصيرة صهاد اللير والنهار معلنة لما أعطاها الله الجمال في وجهها كشفت وجهها بالحرام لما خلقها الله وحسن خلقه لبس للعباء المخصرة والله لو كان وجه تلك المرأة محروق بنار أو بأسيد والله ما كشفته أمام الناس والله لو كانت ايديها او ارجلها مشوهة خلقيا والله ما كشفتها لكن لما اعطاها الله الوجه الحسن واليد الحسنة كأنها بلسان حالها تقول يا ربي انت تعطيني النعم انا ساعصيك يا الله انا ساعسيك انها قطة فليس لا لهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمائهم وعن شبائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ما قال مصلين ما قال صايمين ما قال منفطين لكن شاكرين ما شكرت نعم الله التي أنعم الله بها عليها فافهمي يا فتاة الإسلام فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ألا ستكشف